الحمد لله نحمده و استغفره واعوذ بالله من شرر وشمات سيات أعمال يوم يدي الله وفق المستد فمن يعبد بالندج الأول يوم مشى شده. لا شد الله إلا الله دع ولاشدك إلا شدنا محمد رسول الله أن تركوا فرد بجنات النحيم، من حاذق أنو يمين أو يسار ولدي سعيد حي ثم بعد فينا ذق الحديث كتاب الله وخير الهدية بحماس الله, الله عليه وسلم وشر الأمور وصدق أكله وتذكر بدأ وكل بدات ظلال وبرال النار ثم بعد السلام عليكم الله وركاته. يجلوا انا كانت التوضيح من بلوغ المران في, في الشيخ عبد الله بن عبد قال قلت يا رسول الله اننا بارض قوم اهل كتاب ان في انيتهم قال لا تاكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فارسلوها وكلوا فيها كم اتفقوا عليه وأنت أبو تعلبيك ما نريد أبو تعلبي منكرة كذا لا تن ك قبل أبو منبو في هذا منبو لا ولا بالأئمة بمكان ما شاء الله عليه وآله على اللي يبيش ما تخيره اللي برهوي أو أطلق <تصفيق> عليه أكليني لو الله وأنا نش... أهل كتاب دائما يش يقرأ فم أهل كتابا أما لش حي بده في قوم أهل كتاب شوف دائما أو قصة عن لودا فلمي مراعاة كتاب نبي نابي يمكن جيل يعني لو الكتاب تاخد مهني كتابا يعني إذا نتشاريه لكانتي أسلوبي تعامل لا تقصده كذنر عقده يكتب أما كذا يقول ده عمل أهل الكتابي طبعا يهود مصرة ما خطاب صابي كان الكتاب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 لكن لدينا مجموعه من الممكنه ان نقول لك ان نقول لك ان نقول لك ان نقول لك ان نقول لك ان نقول قال لا تأكلوا فيها لف ليمخ إلا أن لا تجدوا غيرها تمام ليمخن ها ليك حال ابننا لي أقعد هيشتغل عندنا دي توه يرسلوها أو زبيشون و كلوا فيها ما دواء وعدي لا دخل فالحديث كمل متفقون عليه متفقون عليهش ما في الليل باو شيء من يقصد به تبقى يا محمد والما بقولي ما عليها قال بالله ابو صالح ياهدي حديث ابوي لازم ايه البخاري ومسلم لا غيرها مفردات الحديث يجسئلبه انه فذ واخدي شنيش اي بس بلا جوي كذا بيضم المعجم ان انا لان ان الجوشي له حرفه تاكيده حرم و شباب ينصب الأول فيكون اسم الله ويرفع الثاني فيكون خبرا له بدي وزي حرب مشابهة يفعل وليجو أخذي إشي خويناك عمل خويناك أجر ماي لكيشبو ماي لجر يعني إذا قالوا إنما المؤمنون إخوة أقول أجر ما قالوا إن المؤمنين إخوة المؤمنين نبدأ اسم إن إخوة تقول خبر لبعيد هاي ده إنما المؤمنون إخوة ما يأكل الكاف ما يمنعه إن أن تعمل عملها ولكن يقولون ان يكون هناك من ما هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون قوم من, قوم خيرا منهم ولا نساء من نساء يكون هناك قوم من يكون هناك من يكون هناك من يكون من يكون من يكون هناك من يكون هناك يكون من ايه نيجا الجميل جميل اخي قام ورجي شنو دكا نودري خاصو سوسو امي لاكريا قام مشي مولا مولا دكا غنزاريو يعني قوم, قوم الجماعة من الناس وخصت بجماعه الرجال لقيامهم بالرياضه والمهمات هوي الجماعة أني هم زماعتك جاومي أنا خلص دالي واتخصيص كلاعبات كلاعب لما بدي أفهم لما إشاق لا يصير إشي دخي أنا أفهمه بيردي ناخي هاي جوش وظيفي أفهمه زودايا وظيفي يا الذين آمنوا لا يسرخون من قوم حتى يكون خيرا منهم ولا النساء من النساء حتى يكون خيرا منهم. ورجاء الله أتمنى مريضة وآتي يايتان. وقال زوير وما أدري وسوف أخال أدري. يقوم على حسن النساء لأقوم لأقوم على حسن النساء لذلك أقوم لذلك أرد أورفكا وإليكيرديا معناه وني أفدي شمول ناقة. هل أن تفسيرك هذا لأورفكا وإليكيرديا؟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 قال لي زواج يعني قلت له زايزنيا جن لوان به ولا لبرس يا ديوانه هالكتابة نين قلت له ناه ديوانه شيء لوانه مشت كثيرا كدرن وقالت لنا صلاة وقالت لنا صلاة المسيح والله يعني ثالث ثلاثة من الله ثالث ثلاثة من قت قالوا من الله ثالث ثلاثة دليل قالت شيء لوانه كافر الدنيا كم تا تستفيد لو قاعد لكن لوانه مشت كن لو هالكتابة نينه أبدا جمعوت استأوى أنا دينه كان تحريف كريتيا. في الاستأوى هذا لو لقاهن كتاب يبغى نفقة وامرأة استأكا أو شرذمة ما هنا أو ابن عمره معظم أغلب الصحابة كا ثلاثة شنط رأيك رأي الرجال كتاب ما يخذون من الحديث هو اللي هو المدعي والدليل يك عن في, في أهل الكتاب وهم يكم نهي كا كوا هي ما اللي لا تحشون بجاسار هلق أنا لا عن المكانين بتقارن جو سياره ما يوان يوان مثلا زائد أنا أقول لك هذا في سق لوحن المروان يكابحك لأن ناس عندهم الله هذا ما قال يا ويلي يا اخنائي يا اخوي موقف انا قلتوا وربما وضعوا فيها خمرا او مخنثين ولو لوانب بيشتغل بس انت يا لنا ولا احتياط حرام احتياطا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 فلو تعاليمهم سماوية أما بقية الكفقات فهم أبعد من الكتابين عن تعاليم الأديان هم منهم إلى النجاسة إذا أجلبوا النبي يكون صاد أولا إذا ناقش فياض أولاده ولا ناقش ولا لا إذا إذا احتاج المسلم إلى استعمال ولم يجد إلا آنية الكفار فلو استعمالها بعد غيّ ليحصل له اليقين. طارت يا يا أقعد يا أبو كاني أميني، أقعد لأن هذا هو، هذا ما هو إلا مجرد معاملة وأداء. جيرة وقربة ونحوها ليس معها ميل قلبي إليهم ولا ركون إلى اعتقاداتهم. ذلك أنا مباح يعني غير فدان تبادل المنافع والمصالح. الزوجة تماريني ولا بالكافتن. تماريني كان لك. وقالت ولا بابي مطعم بيت. بابي تماريني كذا كذا أشي إني جن قريش بي. ما في دعوة إلا لا على الجداري ولا بابي لكش ديش فيش دي ولا ولا يكون طعام قيل لا ديني ما حتى لوج خد على وجهي يعني اخوي ثاني الاهلي اني مسلم عملت لك شركه دي مع ن vaccines أو吐ه أن يقول الغبدية أذين نعم للألاحل حق بطلاعة من المع Bronze وعندما قاتل هنا بطابة بناء وأن من يعطم هناك فهذا عدد relatable هذا أول ما هو إلا مجرد معاملك ونتاك لا يعطي علموities وا wczeما providing وذلك peut access أذن there is a lie نتواني تعميله في أول <سؤال> تواني، أكيد خزان لي، تواني كان ملوكها بعد تواني شو اسمه؟ أولي، أولي. أولو يعني إذا تواني إذا هي طيب جاعر، بس نخو او أول وقت من أخو عارضني، مثلاً. وقت ناقو عارضني أصلاً، وقت هو من خامسا تناهت الشريعة ويشر بها نر ودينما ذلك أن الواجب على الإنسان الابتعار عن مواطن ريبة الحديث الحديث لا ما يريب ولا ما لا يريب, يريب. دائما الإنسان ويجبران إليه في كتلة وعنه جمل جنية خصوصاً أما ذكر زي ما غلط لا ويجيش فيها كفي غمضة فيصل بس تفصل لك الحلال والحرام ذكر يقال بيجي لو حد يصير ما غلط أو قلبك. دب دب دب حلالة. لا سا تبيني بسهم أوش شيء بخلو مثلاً استغاف زعلان قوي بالعاصي ده لا لا لا مرجع تزريع يارني يا د빈تي استاجي ديني مثلا زغارة تمز زي حبامه او امامك ساعه لكن او ديو او ديو عندك غودي ولا اه غودي ولا حبه ولا غودي ولا ما بغا بلا نوي ليه كي لو بابا تي برسي ما يمكن لك ليا لكن جلوية أول جلوية إخلابها فالأوستانية كوا يعني نصفي حلال وحرام يكين كده في الحلال مبين والحرام مبين ومين هو مقبول وقع في الشوابي ماذا وقع في الحرام الحديثي لكم أو, اللي أو لا قاسمي هو فيك له وكانه ازنكري وفري وبك في قرايه خالصامي موسيقى حلال يا حرام ولا كده له يبقى شيء دي ولا كده ده ليه ايا شاري لك قبل ده كده ده اتو اتو اتو يا غاتي موسيقى لا لا حلال ده ده ني لا لا يا اخي يا ده يا ده ولا اخراضي ده باس لباس دي على ده النبي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 بيسجش حرام بو في لأنه يجوز استعماله ما نزل عن السلف كان في موضع بكارينات حرام. شفت في ربع صلى الله عليه وسلم لحديثين، إلا أن لا تجدوا غيرها إذا كان ربع أخذتوه ما حرام شيء هذا الحديث جليل على نكازة الخمر. دليل لازل خمر. كم أزاني؟ ففي <تصفيق> رواية مسلم صحيح. طبعاً أجمعان الكبير. يعني قسمان أخرجوا مسلم. هموت يعني في صحيحه. في ذاك في صحيحه. أخرجوا البخاري. فمطلوب يعني يخرجوا البخاري في صحيحه. طبعاً أقول لغيره أبو لا أدب مفرد هو كذا البخاري في أدب مفرد. أخرجوا البخاري في تاريخ الكبير. أخرجوا في البخاري في تاريخ الأصل. أخرجوا مسلم. في المنفردات والمحادن، ما دام غير صحيح يكاد يبني تحديداً، لأن ذكر نشجعته في صحيح كافيه، ليس بوجه لك في الرويات المسلمات يا ااا ثالثا إننا نجاورو أهل الكتاب كما درس أي الكتاب مالها، وهم يطبقون في قدرهم الخنزير، هذا لا يزني ما حشر الحديث الحديث، همروا رواتك عندي ثالثا أولاً لاذي لناو من جلكانيا أكرمن ويشربون فيها يتم الخمر والوالناو خاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا وشربوا فيها عليه يقولون وشربوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فرحضوها أي اغسلوها كاره امريد مراحل مراحل بين عاوزتي تيجي مراحل كانوا خشتم كل يرسلوها كله لو ما بديارك لويدي يشربك لما درزو لو يقبلوا يغفروا ما دام لو وقد استدل بهذا الحديث على نجاسه الخمر لأن الإستدلال أمود الحفر مديك في كل نفسه لذلك هو عارق ليسا شيء خطابي إمامي خطابي يكمس هو شرحي مخاليد على كرديان في معالم السنن وابن دقيق العيد في كتابه الإمام كما نقل عنه الزيل في نصر الله وابن الهنسان في فتح القدير وينظر فتح باب العناية لملأ علي قاري بتحقيق شيخ الفتاوى أبو عبد الله سبحانك اللهم وبحمدك